يا نجد ما تشكي من الهم والجوم سمان حي وجالس امان امارا لا والذين نزلت بارا لك بعز شب سلمى النار يا نجد يا نجد يا نجد ماي الحك من غير قصور في ظل من الزهر فاعز واسم من الرحمة على الدار مامور تتابع بالمعزة خاضر يا نا يا نجد يا نجد يا نجد دونك يا الراس مصطور سلمان عتقرق أبثار مثار شيخ المجد حزك اليوم معمور. يقركبك قد مركب الحضاره ما تشكي من جالس لا ترى الشيخ معذوم والليل عزه فيه مطالع نهار لكنك إلا جنة الخلد والحور أملك ومالك والرخابك مدار يا نجد ما سلمان حي جالس على ما رأى سلمان والدينا هزلت ما راك ما عنه إنك بعز شب سلمان يا نجد من جشاك إن راح مسرور سرة عيد بها جار, جار تضيع ببحوره محيطات وبحور علي في دخونه <تصفيق> يا نجد من صح الضحى فيك مقهور على عدوه شن سلمان غاره يصبح باللي يشكي الظلم منصور حقه من مجد المكارم بكبار يا تشكي من الهم والجهور سلمان حي جالس بالمارة لو الذي نزلت بارك مع النور انك بز شب سلمان نار